فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 ويقول الإنسان أَئِذَا ما ميت لسوف أخرج حيا أغلى يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 من مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جفيا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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 ان دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والأرض إلا آتر الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد.